هذا أيها الإخوة هو الشريط السابع والعشرون من تفسير سورة آل عمران أما فيما بينك وبين نفسك فاقرأ بها اقرأ بيطار الثانية إذا كنت متقنا لها وعارفا بها وكذلك إذا كنت بين طلبة علم حتى يعرفوا القراءات وينتفعوا بها أما بالنسبة للفرق بين تنزل وتنزل فلا فرق لأن التوراة نزلت جملة واحدة فسواء قيل تنزل أو تنزل أما القرآن فإنه نزل مفرقا مفرقا فإذا جاء نزلنا عليك فالمراد نزوله شيئا فشيئا وإذا قيل أنزلنا إليك الذكر مثلا إن أنزلناه في ذلك القدر فالمراد في قوله إِنَّا نَزَلْنَا فِيَلَةِ الْقَدْرِ يعني ابتدأنا إنزاله وابتدأنا إنزاله وأنزلنا الذكر باعتبار أنه سيكون تاما وبتمام يكون قد نزل كله طيب من قبل أن تنزل التوراة التوراة هي الكتاب الذي أنزله الله تعالى على موسى وقد نزلت التوراة مكتوبة كتب الله تعالى التوراة في الألواح. فأخذها موسى وتلاها على الناس وعلمهم إياها ولكن هل بقيت التوراة إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم نعم نعم بقيت لكن صار فيها تحريف كما قال الله تعالى تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا قال الله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين هذا من باب التحدي الأمر هنا قل فأتوا فأتوا التحدي وإقامة الحجة على ما الدعوه ائتوا بالتوراة يعني هاتوها فاتلوها وانظروا أن ما قلته فهو حق أي أن الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ثم نسخ أيضاً ما بقي الحل فالنسخ حل أشياء كثيرة حل أشياء كثيرة نسخ كما قال عيسى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم بعض الذي حرم إذن هناك أشياء كثيرة حرمت فأحل لهم عيسى بعض بعض ما حرموا ألفاتوا بالتراتي فاتلوها أنتم أيضاً لا نحن حتى لا تتهمونا بأننا حذفنا شيئاً أو أضفنا شيئاً اتلوها أنتم بأنفسكم حتى يتبين لكم أن ما جئت به فهو حق إن كنتم صادقين يعني فيما, فيما تدعونه من كذب ما جئت به فأتوا بالتورات فاتلوها وإن كنتم هذه الشرطية ل لتمام التحدي كما أقول لك في الكلام العابر إن كان صادق تفعل كذا فهذا من من كمال التحدي وتمامه وكان سبب هذا أن اليهود كانوا ينكرون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ينكرونه ويقول إنك أحللت شيئا وحرمت شيئا والشرائع لا تتبدل ولا تتغير لأنها من عند الله لأنها من عند الله ولهذا كانوا ينكرون النسخ ويقولون إن النسخ في أحكام الله مستحيل لأن النسخ إما أن يكون لحكمة أو عبثا فإن كان عبثا فالله منزهنا عنه وإن كان لحكمة لازم منه أن الله تعالى تظهر له الحكمة بعد أن كانت خافية عليه وهذا يلزم منه الظهور بعد الجهل وهو أيضا مستحيل على الله شوف كيف شبها أن إذن النص مستحيل ولهذا كذبوا عيسى وكذبوا محمد صلى الله عليه وسلم ليش لأن هذه نص والنص على الله مستحيل لا يمكن أن تنسخ الشرائع فقلنا أنت عارف هذه التوراة هذه التوراة التوراة تثبت وتقرر أن الطعام كان حلا لبني إسرائيل كل ما يطعم ثم حرم إسرائيل نفسيا شيئا وبقي هذا التحريم في ذريته حرام عليه إذا هذا نسخ ولا لا نسخ لكنه في الحقيقة ليس النسخ الكامل الذي يرفع الحكم كله ولكنه نسخ لبعض أفراد وهو ما يسمى عند للصليين بالتخصيص ويسمى عند السلف بالنسخ التخصيص يسمى في لغة الصحابة والتابعين يسمى نسخا. طيب إذن في هذا إقامة الحجة عليهم بما ادعوه من أنه لا يمكن أن تنسخ الشرائع وأنك يا محمد كاذب وأن عيسى كاذب عرفتم يا جماعة؟ طيب، فأراد الله أن يبين كذبهم من كتبهم. طيب، قال تعالى فمن افترى على الله الكذب مما بعد ذلك؟ فمن من عامه؟ يعني أي إنسان افترى على الله الكذب والافترا معناه التقول بغير حق. يعني أن تنسو إلى الشخص ما لم يقوله هذا كذ هذا افتراء وقولها الكذب أي الإخبار بخلاف الواقع لأن الإخبار بالواقع يسمى صدقاً وبما يخالف الواقع يسمى كذباً فمن قال بعد هذا البيان إنه لا يمكن أن تنسخ الشرائع بعضها ببعض يقول الله عز وجل فَأُولَئِكَ هم الظالمون الظَّالِمُونَ المشار المشارُ إليه من, من افترى أُولَئِكَ الظالمون الظَّالِمُونَ الجملة اسمية كما رأيت وهم ضمير فصل ضمير فصل وليس له محل من الإعراب ليس له محل من الإعراب وإنما جاء به للفصل بين الخبر والصفة وقد ذكرنا أنه يفيد ثلاثة أمور التوكيد والحصر والفصل بين الخبر والصفة فإذا قلت محمد هو الفاضل محمد هو الفاضل فأنت ترى أنه أكدت الجملة أكدتها وترى أيضا أنها حاصرت الفضل فيه معلوم أن محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وثالثا ها أنها فرقت بين الخبر والصفة لأنه لو قيل محمد الفاضل لاحتمل أو نعم لاحتمل أن يكون الفاضل صفة لمحمد وأن الخبر لم يأتي بعد فإذا قيل هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا نعم طيب فأولئك هم الظالمون الظالمون يعني المتصفين بالظلم والظلم في الأصل النقص الظلم في الأصل هو النقص كما قال تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا، وهو في الحقيقة إما تفريط في واجب، وإما انتهاك لمحرم. الذنب يدور على شيء، تفريط في واجب. وانتهاك لمحرم وكلاهما نقص لأن المنتهك للمحرم أو المفرط في الواجب قد نقص الأمانة والرعاية لأنه أمين على نفسه وراع عليها فإذا أقدم على فعل المحرم فقد أخل بما يجب عليه من الرعاية وخان الأمانة وإذا فرط في الواجب فكذلك ولهذا نقول إن الظلم يدور على أمرين إما تفريط في واجب أو انتهاك لمحرم نرجع الآن إلى عراب الآيتين قبل استنباط الفوائد قوله كل الطعام كل مبتدأ وكان حلا الجملة من كان واسمها وخبرها في محل رفع خبر مبتدئ طيب وقوله إلا ما حرم إسرائيل المستثنى من كلام تام موجب إذن يتعين فيه النص طيب وقوله فتلوها إن كنتم صادقين تملت إن كنتم صادقين شرطية واختلف المعرضون في مثل هذا التركيب هل تحتاج ال... هل يحتاج الشرط إلى جواب أو لا فمنه من قال لا يحتاج إلى الجواب لأن المعلوم عقلا أو حسا كالمذكور ومنهم من قال إن الجواب محذوف يدل عليه ما سبق وتقتيره على هذا القول فاتلوها إن كنتم صادقين فاتلوها فيكون الخبر آل الجواب محذوفا جل عليه ما قبله ويحتمل المقال إن الجواب ما سبق، وسقطت الفاء من جواب من جواب الشرط، وإن كان طلبيا لتقدمه على الأدات على كل حال، الجواب سواء قلنا إنه عنه أو إنه مذكور مقدم أو إنه محذوف دل عليه ما تقدم، فالمعنى. واضح طيب وأما قوله فمن افترى على الكذب فهذه الشرطية. جملة شرطية جملة شرطية جواب الشرط فأولئك هم الظالمون واقترن بالفاء لأنه إيش لأنه جملة بسمية وفيه أن من روعي فيها اللفظ والمعنى روعي فيها اللفظ والمعنى في الشرط رعي اللفظ وفي الجواب رعي المعنى كلام ماضخ هنا كيف قال فما نفترى الله افترى مسوغ للواحد ولا للجماعه الواحد إذا مراعا فيه إيش؟ اللف. فأولئك هم الظالمون. مصوّه للواحد وللجماعة. للجماعة. روعة فيه إيش؟ روعة فيه المعنى. طيب. من فوائد هاتين الآيتين؟ أولاً أن لله تعالى أن يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء. يقول كل الطعام كان حلا لبني سير لبني سير إلا ما حرمه. نفسه ومعلوم أن الله أقرف على ذلك وهذا تشريع من الله ومن فوائده فوائد, فوائد الآيتين الرد على اليهود الذين زعموا أنه لا نسخ في الشرائع واضح فإن قال قائل هم يقولون لا نسخ في الشرائع ويعلنون بعلة تبدو وكأنها صحيحة، فما هو الجواب عن هذه العلة؟ أفهمتم العلة السابقة؟ يقولون إن كان لحكمة، إذا غير حكمة، فهو عابث وسفه ينزل الله عنه، وإن كان لحكمة، لازم أن تكون هذه الحكمة مجهولة لله، إما في الأول أو الثاني يعني إما في الناسخ أو في المنسوخ وهذا يستلزم أن يكون الله تعالى جاهلا ظهر له العلم من بعد أن كان خفيا عليه جوابنا عن ذلك أن نقول إن النسخ لا يستلزم لا هذا ولا هذا بل إن النسخ لحكمة حكمة لا شك لكن هذه الحكمة تتبع مصالح العباد. والعباد مصالحهم تختلف قد يكون من المصلحة أن يشرع لهم الحل في هذا الزمن والتحريم في زمن الآخر قد تكون هذه الأمة من المصلحة أن يشرع لها الحل والأمة الأخرى من المصلحة أن يشرع لها التحريم فهنا الحكمة لا تتعلق بفعل الله ولكن تتعلق بالمخلوق الذي شرع له هذا الحكم وهذا أمر يختلف بلا شك فمثلا الناس في بدء الإسلام لا يتحملون جميع شرائع الإسلام ولهذا جاءت الشرائع بالتدريج بقي النبي عليه الصلاة والسلام عشر سنوات لا يجب على الناس لا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج عشر سنوات بعد البعث كل هذا لتقرير التوحيد لأن قلوب الناس في ذلك الوقت لا تحتمل أن يضاف إلى تحقيق التوحيد شيء آخر ثم شرعة الصلاة ثم شرعة الزكاة ثم شرعة الصوم، ثم شرعة الحج في آخر الأمر كل هذا من أجل المراعاة أحوال الناس طيب وكذلك في الخمر الخمر كان حلا ثم كان عرض بتحريمه ثم حرم في أوقات معينة ثم حرم إلى الأبد أربع مراحل لأن الناس كانوا قد ألفوه قال الله تعالى ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا وهذه الآية نزلت في النح هذه الآية في سورة النحل وقد نزلت في في مكة. تتخذون منه سكرا العنب والرطب هما مادة العنب الخمر ثم قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما والعاقل إذا علم أن إثمهما أكبر من نفعهما ه يهديه عقله إلى تركهم تركه. تركه. ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتوا سكاره حتى تعلموا ما تقولون إذا نجتنب الخمر وقت الصلاة لأن إن لم نجتنبه لازم أن نقرب الصلاة ونحن سكاره وهذا منهي عنه إذا نجتنب الخمر خمس خمس توقيات في اليوم والليلة يضعف شربه ولا لا يضعف جاءت آت المائدة اجتنبوه انتهى نعم طيب إذن نقول إنما ادعاه اليهود من أن النسخ يستلزم وصف الله بالنقص إما في الحكمة وإما في العلم إيش؟ كذب ولا لا كذب ومن فائد الآية إقامة الحجة على الشخص فيما يعتقد صحته أو مما يعتقد صحته يعني أن تجيب أن تقيم الحج على خصمك من شيء يؤمن به ويعتقد صحته كيف أن الله تعالى قال قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين التوراة التي أنتم تقرون بأن ما فيها حق ايتوا بها اتلوها يتبين أن النسخة كان موجودا فيها ومن قديم الزمان من قديم الزمان ومن فوائد هذه الآية أن التوراة منزلة كالقرآن وهذا يدل على علو الله جل وعلا وأنه فوق كل شيء وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة يقولون إن الله سبحانه وتعالى نفسه فوق كل شيء ليس ليس الله فوق كل شيء في القدرة والسلطان والقهر فحسب بل في هذا وفي نفسه فوق كل شيء واضح جماعة طيب ما وجه دلاتها على علو الله لأن التراث من عند الله والنازل يكون من أعلى إلى أصل طيب، ومن فوائد هذه قيَّات العيات أو قيَّتين أنه ينبرع الإنسان أن يقابل الخصم بشيء يقطع نزاعه بالكلية، حيث قال فتلوها، ولم يقل نتلوها، قال فتلوها أنتم بأنفسكم حتى تقيم الحجة على نفسك من من نفس، من نفس، تقوم الحج على نفسك من نفسك. لو أن خذناها نحن وتولاناها ربما تقول أسقط آية أو زدت آية، فإذا تلوتها أنت بنفسك انقطع الحج. ومن فوائدها أو من فوائدهما أنه ينبغي لل للإنسان أن يتحدى خصمه. بما تبين به الحجة على وجه لا مفر له منه لقول فاتلوها إن كنتم صادقين وهكذا ينبغي في المناظرة أن الإنسان لا يأتي بحجة واهية لأنه إذا أتى بحجة واهية ثم كسرت أمامه ضعفت عزيمته وبان خلله. وإذا أتى بحجه لا يمكن أن يلحقها نقص الاحتجاج صار هذا أقوى لعزيمته وأنكى لخصمه أرأيت حكم حاجة إبراهيم الذي حاجه في ربه قال إبراهيم ربي الذي يحي ويميت يحي ويميت سهل هذا أنا أحي وأميت يقول المحاج الخصب أنا أحي وأميت لكن هل هذه دعوة أو منزلة على شيء معين سبق لنا أنها أنها أن فيها خلاف بعضهم قال دعوة وهو كاذب لكن فيها إيهام وبعضهم قال إنها منزلة على شيء معين وأن قوله أنا أحي يعني أمت بالرجل يستحق القتل فأرفع القتل عنه فيكون في هذا إحياء وأميت يعني آتي, بالقتل آتي بالشخص البريء فآمر بقتله في وقته لكن إبراهيم لم يجادله مجادلة تحتاج إلى طول منازعة قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب آه. واضح الآن واضح فأنت أتحرك أبدا ما يقول لنا أجيب القمر أو أجيب النجم الفلان فبهت الذي كفر انقطع وهكذا ينبغي يا أخواني في المخاصمة لا تذهبون تأتون بالأشياء المشتبهة إذا أتيت بالشيء المشتبه قد تنقطع والحق معك فتكون خادلة للحق إيت بشيء قوي ما يستطيع الخصم أن يفتته أبدا ثم إن بعض العلماء قال إصرخ عليه إصرخ لأنك كذا أتيت بقوة وحزم وصراخ نعم ما تقول في كذا قوة نعم يروح وضع له الساعة نعم والشيء الذي يضعف الخصم وهو حق هذا أمر مطلوب أمر مطلوب كما كما يصرخ الفارس يعدونه إذا لتقى الصفان صرخ فيه صرخ فيه يعني بعض الفر الفرسان يصرخ صرخه يجعل الفرس اللي تحته يقفز طول قامة الرجل وهذه مفيدة للإنسان يعني قوة عظيمة قوة عظيمة وكل ما قام له قال لا أقول كل ما كنتم واحد تصرخ عليه تجيب الحجج الدامة لا كل مقام له لهما لكن في مقام إنسان نازل بالباطل عليك به قابله مقابلة إنسان يرى أنه فوقه بالحق بالحق ولهذا نبه الله على ذلك قال فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم العلوم أنتم فوق أنتم العلوم زد أيضا والله معكم سبحان الله أن تفوقه والله معك وأن يكون هم معه الشيطان وفي الأسفل تحت النعام ولذلك في مقام النزاع أو المخاصم بالحق ينبغي أن يكون الإنسان قوي الحجة وقوي القول حتى لو أغلظ ما في مانع أنا لا أغلظ لأجل أن تصر للنفسي ولكن لأجل أن تصر للحق وعضل بن قيم ذكر ذلك في النونية قال اصرخ عليهم يعني أهل الباطل والبدع أصرخ عليهم أصرخ بها بين أيديهم وهكذا طيب إذن نقول ينبغي في باب المناظرة أن تأتي بالحجة التي تدمغ الخصم بحيث هو يقدم الحجة لك إيتوا بالتوراة فتلوها، إذا أتوا بالتوراة وتلوها وصارت موافقا لما جاء بهم محمد عليه الصلاة والسلام صاروا يقدمون الحجة لك ها على أنفسهم نعم ومن فوائد هذه الآيتين هاتين الآيتين أنه متى ظهر الحق فحصل الإنسان عنه صار أشد ظلما لقولي فمن افترى على الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون كأنه لا ظالمهم سواهم كان هم الذين أخذوا الظلم كله لأن إذا قامت الحجة ما بقي للإنسان ما حجة. يعني ما بق له أي طريق يمكن أن يتوصل إليه أو أن يعرف منه طيب ومن فوائد هذه الآية الآيتين أن من عباد الله من يفتر الكذب على الله من عباد الله من يفتر الكذب على الله طيب والذي يفتر الكذب على الله يفتر الكذب على الرسول من باب أولا والذي يفتر الكذب على الرسول يفتر على الناس من باب أول أيضا نعم إذا فف فإذا إذا عليك إنسان شيئا فلا تستغرب افترى الناس على الله الكذب وافتروا على الرسول الكذب فلا يفترون عليك من أنت بالنسبة إلى الله ورسوله طيب ومن فوائد هذه الآت هاتين الآتين أنه لا عذر مع أنه لا إثم مع الجهل لا إثم مع الجهل لقوله من بعد ذلك أي من بعد أن يتبين الحق فهذا هو الظالم أما من ارتكب محرما قبل أن يتبين الحق فإنه لا يحقه إثم ذلك المحرم لا شك لا في الواجبات ولا في المحرمات من ارتكب شيئا بغير علم فإنه لا إذم عليه. ما لم يفرط لا في الواجبات ولا في المحرمات ولكن بالنسبة للمحرمات لا يترتب عليه شيء من آثارها أبدا لا إذم ولا كفارة في معفل الكفارة ولا شيء أبداً فلو أن رجلاً فعل محذوراً من محظورات الإحرام وهو جاهل أنه محذور فلا شيء عليه بل لو أن الإنسان جامع وهو محرم يظن أنه لا شيء عليه في الجماع فلا شيء عليه لا كفارة ولا فساد حج ولا غير ذلك أما في الواجبات إذا فعل شيء محرم عليه في الواجب يعني بأن ترك واجبا أو فعل ما يبتل ذلك الواجب وهو جاهل هلا إثم عليه لا إثم عليه لكن يجب أن يتدارك هذا الواجب ما دام في وقته ما دام في وقته مثال ذلك رجل جاءنا وقال إنه صلى صلاة الظهر ولكنه ما قرأ الفاتحة لم يعلم أن الفاتحة واجبا فجاء جاء يسلم ماذا تقولون نقول لا إثم عليك ليس عليك إثم مع أنك لو تركت الفاتح وأن أنت تعلم أنها واجبة هاه لا أثنت بلا شك لا أثنت لأن هذا من اختيارات لا يهذون لكن الآن لا إثم عليك طيب هل يجب عليه أن يعيد الصلاة هاه يجب يجب لأن ذمته الآن مشغولة في بهذه الصلاة مشهورة، فلا بد أن نعيدها، أن نعيدها. أما الصلوات الماضية، الصلوات الماضية، فإنه لا يجب عليه إعادتها، ولو كان قد ترك الفاتحة فيها، لأنه جاهل، ودليل ذلك حديث المسيء في صلاته. حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي ولم يأمره بإعادة أو بقضاء ما سبق من الصلاوات شخص لا. شخص لا. شخص لا. شخص شخص <تصفيق> بعملة إبراهيم حليفا وما كان من المشركين إن أول بيت يوضع لنفسه الَسِلَ الَّذِي رِبَكَ مُبَارَكَ وَحُدًا لِلْعَالَمِينَ فِيهَا آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا ومن كفر فإن الله ولي عن العالمين بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل وعلى نفسه من من المراد بإسرائيل؟ فيه <تصفيق> شلا فيه لا يعقوب فيه بني من يعقوب ومن يعقوب كيف؟ يعني بعض أهل العلم قالوا أنه يعقوب معين شخص على بعض أهل العلم قالوا أنه ابنياخذ وليس توافقون على هذا؟ قيل له اسم قبيلة وقيل أنه يعقوب من السحاق بن كيف اسم قبيلة؟ هذه؟ هنا إسرائيل اسم قبيلة؟ وقيل أنه لا بس هو من الصحاب. هي هذه الآية؟ صحيح إسرائيل تطلق على القبيلة لكن في هذه الآية بالإسرائيل؟ نعم الابن يا ابنياخذ وليس <سؤال> <برهي>. <سؤال> ابن <سؤال> ابن ابن راشد طيب قوله إلا ما حرم الصيد على نفسه ما الذي حرمه كل انه حرم الإبل حرم اكل لحم الإبل لحم الابل على نفسه نعم والصحيح الصحيح <صحيح> حمد الله سبحانه وتعالى افهم في هذه الايه ما حرمه الصيد على نفسه كانه حرم ما فنفهم ما أفهمه الله إلا بدليل عن معصو. أما ما ينقله بنو إسرائيل في ذلك فلا نصدقه ولا نكذبه. قوله من قبل أن تنزل التوراة من من مراج التوراة. ترد في الكتاب الذي نزل على موسى على موسى على موسى طيب. ما معنى الآية على سبيل الجمال؟ كل ما. الطعام كان حلا لبين إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل نفسه. إن هذا تقرير ثابت لله عز وجل. قد قد ثبت من قبل أن مثل التراز بأذان كبير. وما مغزاه؟ مغزاه تكذيب اليهود في حجتهم التي يحتاجوا بها النبي صلى الله عليه وسلم النص باي لله مسبوق. في أن النص خلايا الشرائع. طش. قوله إن كنتم صادقين هذه الجملة ما نوعها خبرية, خبرية. طيب وغير استفهمية ولا استفهمية لاست كذلك لأنه قلت خبرية لكن من أي أنواع الخبر يعني صغتها يعني صغتها لا شرطية. شرطية. تقوله كنتم صادقين. طيب أيجواب الشرط؟ جواب الشرط في خلاف. قيل إنه إن كنتم فأتوا بالتوراة فتلوها. قيل إنه يعلم. يعني أنه محدث. محدث. تل على سياط. ما قبل. ما قبل. طيب. قول ثاني. قول الثاني, الثاني إنه ليس هناك حذف. يعني بل يعلم بل هناك تقديم نعم. يعني إن كنتم فاتوا إن كنتم صادقين قدم الشرط. قدم الجواب الجواب على الشرط ثالث الثالث إنه أن هذا لولا من السياق يعني ما يحتاج إلى تقديل أن هذا لا يحتاج إلى تقديل ولا تقديل ولا تأخير يعني معناه أنه لا يحتاج إلى جواب أصلا لأن الجملة تعينه وكأن هذا الذي يميل إليه ابن القيم رحمه الله طيب قولوا فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك ما نوع الكذب الذي يمكن أن يفترى قصيد. فمن يفترى على الله الكذب من بعد ذلك ما الكذب الذي يمكن أن يفترى في هذا انكر رسالة رفو صلى الله عليه وسلم مع أن انكر رسالة انكر رسالة ولا انكر النصب انكر النصب يعني ما يفترى الكذب وقال أن الله لا نسخ شيئا من أحكامه فعد ذلك فهو ظالم طيب الجملة فأولاكم ظالمون يا خالد اسمية أو فعلية اسمية اسمية نعم وش هي إعراب هم؟, هم نعم ظني الفصل ضمير الفصل نعم فائدته فائدته الحصر والتوكيد وفصل الصفة عن الخبر يعني تمييز بين الصفة والصفة. والخبر طيب الظلم هنا الظلم الأكبر يا آدم أو الظلم الأصعب الظلم الأكبر الأكبر طيب لماذا حملته على الظلم الأكبر ما احتمال أن يكون من الظلم الأصغر؟ لأن الكذب ال ال الكتب الذي انجل فيه وكذب قول الرسول صلى الله عليه وسلم الكذب على الله؟ أية أية حليان؟ لا بعد الله قلت حلي محج كذب؟ إيه نعم لكن الظلم هنا هل هو ظلم أصغر أو ظلم أكبر؟ أكبر طيب لأن تعرف أن الظلم مثلا الاعتداء على الماء الظلم الاعتداء على البدن الظلم طيب هذا النوع، يعني اعتداء البدن والمال ليس بأكبر في الآية هنا أكبر كيف ذلك لماذا أن الله سبحانه وتعالى أقام عليهم الحجة ثم يفتعى على الله يكلم من بعد ذلك يعني أن الله بين أنه ينصر الشرائع، فإذا أنكروا ذلك فقد كذبوا كذبوا الله وتكذبوا الله كفر طيب ثم قال الله تعالى قل صدق الله أخذنا نظم فوائدها قال الله تعالى قل صدق الله قل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون الخطاب لكل من يصح توجه الخطاب إليه أي للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره فعلى القول الثاني لا إشكال فيه إذا قلنا إن كل واحد من الناس يجب عليه أن يصدق الله فيقول صدق الله وعلى قول الأول يكون الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام مرادا به الخطاب مباشرة للرسول وللأمة بالتبع لأن الخطاب الموجه لإمام القوم خطاب للجميع فإنك لو قلت للقائد مثلا اذهب إلى جبهة الفلانية وتحته جنود يمشون بأمره صار هذا الأمر إيش؟ له ولمن كان تابعاً له ولمن كان تابعاً له والرسول صلى الله عليه وسلم قائد الأمة وإمام الأمة فإذا وجه إليه الخطاب كان موجهاً له ولأمته ما لم يقوم دليل على التخصيص وقوله صدق الله جملة تتضمن الثناء على الله بالصدق، وقد قال الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا فلا أحد أصدق من الله والصدق مطابقة الخبر للواقع والكذب مخالفة الخبر للواقع، فإذا قلت غربت الشمس وقد غربت فعلا فهذا صدق. وإذا لم تغرب فهذا كذب إذن فالصدق موافقة الخبر, الخبر, الخبر للواقع والكذب مخالفة الخبر للواقع <تصفيق> طيب. هل يضاف إلى ذلك مع اعتقاد الوقوع بمعنى أنه لو أن شخصا أخبر بالواقع بما يطابق الواقع ولكنه يعتقد في نفسه أنه كذب فهل نقول إن خبره هذا صدق أو كذب؟ كذب بالنسبة له هو صدق لأنه موافق للواقع لكن عليه إثم الكذب إذا كان يعتقد هو أنه كاذب في ذلك طيب الكذب مخالفة للخبر للواقع. هل نقول بحسب اعتقاد المتكلم أو سواء كان موافقا لاعتقاده أو لا نعم نقول سواء كان موافقا لاعتقاده أو لا حتى لو اعتقد أنه صدق وقد خالف الواقع فهو كذب ولهذا نقول إن اليهود الذين زعموا أنهم صلبوا المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام وإن كانوا يعتقدون الصدق فهم كاذبون والنصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة هم أيضا كاذبون وإن كانوا قد اعتقدوا الصدق إذا لا يشترط اعتقاد القائل موافقة ما, أخبره للواقع ما أخبر به للواقع أو مخالفته للواقع المهم أن هذا الخبر إن وافق الواقع فهو صدق وإن اعتقد قائله أنه كاذب وإن خالف الواقع فهو كذب وإن اعتقد قائله أنه صادق صدق الله قلنا إن صدق الله جملة خبرية تتضمن الثناء على الله وإذا كانت تتضمن الثناء على الله فهي عبادة فقول القائل صدق الله وثناء على الله تعالى بالصدق فهو عبادة لأن كل ثناء على الله فهو ذكر لله وعبادة وتعبد الله صدق الله بأي شيء لم يذكر الخبر الذي حكم عليه بالصدق فيكون ذلك عاما شاملا أي صدق الله في كل شيء كل ما أخبر الله به فهو صدق ومن ذلك ما أخبر به مما حرم مما أحلى لإسرائيل أو لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. فاتبعوا الخطاب للأمة كما أن الله أمر بذلك نبيه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يتبع ملة إبراهيم حنيفا وكذلك نحن مأمورون بأن نتبع ملة إبراهيم حنيفا والملة هي الشريعة التي يكون عليها الإنسان فكل شريعة يكون عليها الإنسان فهي ملة فالإسلام ملة واللهودية ملة والنصرانية ملة وقد جاء في الحديث لا يتوارث أهل ملتين شتى أي مفترقتين وقوله ملة إبراهيم هل المراد اتباع هذه الملة في كل الشرائع والشعائر أو في الأصدل فقط وهو التوحيد المراد هذا ثاني يعني اتبعوا ملة إبراهيم في التوحيد وعدم الشرك، ولهذا قال حنيفا، وما كان من المشتكين، حنيفا أي مائلا عن كل شرك، وما كان من المشتكين هذه الجملة معطوفة على ما سبق من باب عطف المترادف المترادفين أو المرادف على مرادفه فالحنيف معناه المائل. عن كل شرك وما كان من ممثلكين توكيد لذلك وإذا انتفى الشرك في ملة إبراهيم لزم من ذلك أن يكون إيش مخلصا في التوحيد أن يكون مخلصا في التوحيد وهو كذلك ولهذا يسمى إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء وقوله حنيفا يعني مائلًا عن كل شرك، ثم قال وما كان من المشركين أي الذين يدخلون الشرك في عبادتهم في هذه الآية الإعراب ليس فيه إشكال إلا قوله حنيفا، فما إعرابه منصوب عليه على الحال من إبراهيم على الحال من إبراهيم يعني حال كونه حنيفا هذه الحال هل هي حال لازمة أو عارضة يمكن الانتقال عنها نعم هي حال لازمة وإلا لما صح أن أمر باتباعها في هذه الآية من الفوائد وجوب الأمر نعم وجوب تصديق الله عز وجل في كل ما أخبر به لقوله قل صدق الله ومن فائدها وجوب الإيمان بما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصفات وهذا يستلزم تحريم تغييرها عن المراد بها أي تغيير النصوص التي أخبر الله بها عن نفسه من الأسماء أو الصفات ومن فائد هذه هذه الآية وجوب اتباع ملة إبراهيم لكن في أصل الشرائع فإن قال قائل ما الدليل على تقييدكم إياها بأصل الشرائع مع لا يتعامل قلنا الدليل قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج فدل ذلك على أن الشرائع تختلف بحسب حاجات الناس ومصالحهم أما أصلها وهو التوحيد فإنها فإن جميع الشرائع تتفق فيه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ومن فوائدها الثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنه حنيف وإمام ولهذا عمرنا باتباعه ومن فوائد هذه الآية أنه يجب على الإنسان أن يتبع الحق أينما كان سواء كان من الرسول الذي أسأله مباشرة أو من الرسل السابقين ومن فائد هذه الآية انتفاء الشرك عن إبراهيم انتفاءا كاملا لقوله حنيفا وما كان من المشركين هل يؤخذ من هذا دم الشرك والنهي عن اتباعه كيف ذلك لأن الأمر بالشيء نهيون عن ضده فإذا أمرنا بالش... بالإخلاص فهذا يستلزم أننا منهيون عن الإشراك ثم قال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهودا للعالمين إن أول بيت وضع للناس أي وضع لعبادة الناس وليس أول بيت وضع في الأرض يعني مما يبنى ولكنه أول بيت وضع للناس للعبادة والتعبد للذي ببكة وهو الكعبة سادة الله تعالى تشريفا وتعظيما وبكة اسم من أسماء مكة وسميت بذلك قالوا لأنها تبك أعناق الجبابرة أي تقطعها وقيل لأنه لا يوصل إليها إلا بمشقة وتعب وقيل غير ذلك ولكن المهم كل المهم أن المراد ببكه مكة وقد ذكرها الله تعالى في هذه السورة في هذا الاسم وذكرها في سورة الفتح باسم مكة في قوله نعم وهو الذي كف أيديهم عنكم وعيديكم عنهم ببطن مكة مكة إذن فلها اسمان مذكران في القرآن وأما القرية فهي اسم جامع لمكة وغيرها كما قال تعالى وكأي من القرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم يقول عز وجل لَلَّذِي بَلَكَ مُبَارَكًا مُبَارَكًا أي أن فيه البركة وبركاته متعددة فمن ذلك أن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم وردته أمه ومن ذلك أن الحسنات فيه مضاعفة ولهذا قال أهل العلم إن العبادة فيه أفضل من العبادة في غيره سواء كان صلاة أم صدقة أم صيام أم غير ذلك ومن بركته أيضا أنه تجبى إليه ثمرات كل شيء فأن مكة يأتيها رزقها رغاد من كل مكان ومن بركته أيضا أن فيه ماء من شربه لأي شيء بنية صادقة فإنه يكون له وهو ماء زمزم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شريف له ومن بركته ما يحصل من المكاسب التي تكون فيه في أيام المواسم وغير أيام المواسم ومن بركته أنه بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله تعالى شريعته أفضل شريعة كانت للخلق وقوله وهدى للعالمين هدى أي أي مناراً يهتدى به وكيف كان هدى للعالمين نعم لأنه يجتمع فيه المسلمون من كل جانب يؤون إليه من كل فج عميق فيهتد الضال منهم للمهتدي ويعصفه التعليم والأسوة الحسنة وكذلك أيضاً هدى للعالمين لأن الأمة الإسلامية كلها تهوي إليه وتتجه إليه في كل يوم خمس مرات وجوباً يعني يجب أن نولي وجوهنا كل يوم خمس مرات على الأقل ولهذا قال هدى للعالمين ومن هداية للخلق للعالمين أن فيه إقامة الحج وإقامة العمرة وذلك هدى لأن, لأن, لأن الأمة تزداد إيمانا وهدا الحج والعمر وقول للعالمين المراد بهم الإنس فهو عام أريد به الخاص وليس المراد بهم من سوى الله لأن العالمين في بعض المواضع يراد بها من سوى الله وفي بعض المواضع يراد بها الإنس فقط وقد يراد بها الإنس والجن مثل قوله تعالى تبارك الذي نزل الففان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وثموا عالمين من العلامة لأنهم عالم على خالقهم فإن هؤلاء البشر بل وهذه المخلوقات كلها تدل على خالقها ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فيه آيات بينات فيه الضمير عود على قوله الذي ببكه يعني على البيت الذي ببكه آيات أي علامات بينات واضحات هذه الآيات البينات هي ما يشرع فيه من المناسك والمواضع لهذه المناسك وهي قائمة لم تزل من عهد إبراهيم إلى يومنا هذا كلها آيات علامات فعرف هي عرفة ومزدلفة مزدلفة ومنا منة لم تزل بهذا من عهد إبراهيم إلى اليوم والكعبة هي الكعبة يعني ليس, ليس هذا البيت خفيا لا يعلم الناس به بل لم يزل مشهورا بينا واضحا من عهد إبراهيم إلى يومنا هذا وقوله مقام إبراهيم بدلا من آيات أو عطف بيان ومقام إبراهيم مكان قيامه مكان قيامه فهل المراد لذلك الحجر المسمى بالمقام لقوله صلى الله عليه وسلم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلك حين تقدم إليه بعد انتهاء الطواف أو المراد بالمقام مقامه في المناسك عموما على قولين لأهل العلم فمنهم من قال إن المراد به المقام الخاص وهو الحجر الذي صار يرتفع عليه حين ارتفع بناء الكعبة أو أن المراد به كل مقام قامه في مناسك الحج وإذا دار الأمر بين العموم والخصوص فالأولى الأخذ بالعموم لأن الأخذ بالعموم يتناول الخاص ولا عكس وعلى هذا فيقال مقام إبراهيم مكان قيامه في مناسك الحج وهذه وهذا المقام موجود من عهد إبراهيم إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا ولم يتغير إلا بحمية الجاهلية حمية قريش فإنهم غيروا الوقوف بعرفة وجعلوه في مزدلفة فغيروا هذا المقام وقالوا نحن أهل الحرم ولا يمكن أن نخرج إلى الحل. والخروج إلى الحل إنما يكون من أهل الحل ولهذا كانت قريش في يوم عرفة ما تقف في عرفة تقف في مزدلفة حتى يأتي الناس إليها فأمر الله تعالى أن, يفي أن يفيضوا من حيث أفاض الناس يعني أن يفيضوا من عرفة ودل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال فأجاز حتى أتعرفه قال ولم تشك قريش أنه واقف بمزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية لكنه صلى الله عليه وسلم أجاز حتى أتعرفه فوقف بها لأنها هي التي كانت على زمن إبراهيم ثم قال الله عز وجل ومن دخله كان آمناً من دخله أي من دخل هذا البيت كان آمنا والمراد الضمير في قوله من دخله المراد به جميع الحرم وإن كان ظاهره أن المراد به نفس البناء الذي هو الكعبة لكن السنة دلت على أن الحكم عام في جميع الحرم طيب وقوله من دخلهم كان آمنا هل هذه الجملة تابعة لقوله فيه آيات بينات فتكون خبرا عن حال هذا البيت أو أنها جملة إنشائية معنى إنشائية معنى؟ يعني أن الله تعالى أمر بأن يكون الداخل له آمنا على قولين لأهل العلم فمنهم من قال إن هذه الجملة تابعة لما سبق أي تابعة لقوله مقام إبراهيم ومن دخل أو كان آمنا فتكون من الآيات البينات وهي أمن من دخل حتى في زمن الجاهلين ومن العلماء من قال إنها جملة مستأنفة وهي خبرية لفظا إنشائية معنى أي من دخله فليكن آمنا ولا يتعرض له وعلى كل حال فإن المعنيين يتفقان في وجوب تأمين من دخله في وجوب تأمين من دخل، لأنه إن كان خبرا عما كان عليه البيت فإنه خبر أقره الله عز وجل وأتابه للسلال على الآيات البينات التي في هذا البيت وإن كان إن شاء فالأمر واضح وقوله كان آمنا يعني آمنا من من أبناء جنسه وليس آمنا من عذاب الله ولا آمنا مما يريده الله منه لكنه آمنا من بني جنسه حتى إن قاتل أبي الإنسان يراه الإنسان في مكة ولا يتعرض له حتى يخرج هكذا كان المحترما ثم قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت فيها قراءة حج وحج وهما بمعنى واحد لله على الناس حج البيت اللام للاستحقاق في قوله ولله وعلى للوجوب أي يجب على الناس حقا لله أن يحج البيت حج البيت أي قصده لأن الحج في اللغة القصد والمراد به قصده على الوجه الذي شرعه الله بأن يأتي الإنسان بالمناسك المشروعة وقوله من استطاع من هذه بدل من الناس بدل من الناس بدل بعض من كل وذلك لأن الناس قسمان مستطيع وغير مستطيع فالمستطيع بعض من الناس ولهذا قلنا إن هذا البدل إيش بدل بعض من كل والبدل البعض من الكل كثير في اللغة العربية تقول مثلا أكلت الرغيف ثلثه ها هذا بدل بعض من كل وقال الله تعالى قم الليل ليلة إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه إذا جعلنا نصفه بدل من الليل فهو بدل بعض من كل وقد يبدل الكل من البعض لكنه قليل في اللغة ومنه قول الشاعر رحم الله أعظ من دفنوها بسجستان طلحة الطلحات رحم الله من دفنوها بسجستان طلحة الطلحات أشهد قوله ها لا لا طلحة فطلحة بدل من أعظم والأعظم بعض الإنسان الأعظم بعض الإنسان نعم طيب قال ومن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل أي من استطاع طريقا إلى البيت ووصولا إليه والاستطاع يعني بذلك القدرة يعني بها القدرة فمن لم يستطع فلا حج عليه فإن قال قائل هذا الشرط ثابت في كل عباده لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فلماذا قيده قيد وجوب الحج بالاستطاعة مع أنه شرط مفهوم معلوم فالجواب عن ذلك أنه لما كان الوصول إلى البيت شرط أشق بكثير من العبادات نص على اشتراض, على اشتراض الاستطاعة وإلا فلا شك أن كل العبادات لا تجب إلا بالإستطاعة اتقوا الله ما استطعتم إذا أمرتكم بأمن فأتوا منه ما استطعتم الإستطاعة بالبدن أو بالمال أو بهما نعم فما المراد ف... يعني ما المراد هل المراد بالمال أو البدن أو بهما نقول الآية مطلقة الآية مطلقة فمن استطاع الوصول ببدنه وجب عليه وإن لم يكن عنده مال كما لو استطاع أن يمشي إلى مكة ويأتي بأفعال المناسب ومن استطاع بماله دون بدنه وجب عليه الحج لكن عن طريق الاستنابة ومن كان عنده مال وهو قادر بالبدن فالواجب عليه فذا فالحج واجب عليه ولا أشك إذن الاستطاعة لا نقيدها بالبدن والمال نقول سواء قدر بماله أو ببدنه أو بهما فإن عجز بماله وبدنه بأن كان فقيرا ولا يمكنه أن يحج لضعف في بدنه فهنا ينتفي عنه الوجوب لأنه غير قادر إذن القادر بماله أو بدنه أو بهما والقدرة هي القدرة الحسية أما القدرة الشرعية ففيها خلاف فمنهم من قال إنه اشترط أيضا القدرة الشرعية الاستعشرية فلو كان هناك امرأة غنية قادرة ببدنها لكن ليس لها محرم فإن الحج لا يجب عليها لماذا لأنها عاجزة شرعا عن الحج أما حسا فليس يجبع عاجزة لأنها عندها مال وعندها بدنية لكنها عاجزة شرعا لعدم وجود المحرم وسفر المرأة بلا محرم ولو للحج غير جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب وقال لا تسافر امرأة إلا مع المحرم سأله رجل وقال إن امرأتي خرجت حاجة وإنك تتبت في غزوة كذا وكذا فقال انطلق فحج مع أمراتك. يختلف العلماء في هذه الم... في مسألة الاستطاعة الشرعية، هل هي شرط للوجوب أو شرط للأداء؟ هل هي شرط للوجوب او شرط للأداء؟ ويختلف ال... و... الحكم باختلاف القولين، فاذا قلنا انها شرط للأداء فقط. لزم المرأة أن تنيب من يحج عنها إذا كانت قادرة بمالها أو بمالها وبدنها واضح جماعة ها إذا قلنا شرط للأداء نقول الآن سقط عنك الأداء لكن وجب عليك أن تنيب عما الأداء فلا يلزمك لأنك لا تستطيعني ذلك شرعا وإذا قلنا إنل إنه أيلاستطاعة الشرعية الشرط للوجوب فإن هذه المرأة لا يلزمها أن تنيب من يحج عنها هذا هذا فرق الفرق الثاني لو ماتت هذه المرأة القادرة بمالها وبدنها على الحج لكن ليس لها محرم لو ماتت فهل يكون الحج ديناً في تركتها فيلزم الورثة أن يقيم من حج عنها أو لا نعم ما نقول نقول إن قلنا بأن الاستطاعة الشرعية الشرط للوجوب فإنه لا يلزم الورثة أن يقيم من حج عنها، لأن هذه المرأة كالمرأة الفقيرة السواعد لس عليها حج وإن قلنا بأنه شرط للأداء لازم الوراثة إيش أن ننيب من يحج عنه أو نحجهم بأنفسنا المهم أنه يلزمهم إذا خلفت مالا وكما قلت إنها عندها مال في هذه الأ في هذه الآيات في هاتين الآيتين فوائد منها أن أول بيت وضع للعبادة هو الكعبة الذي ببكة فيكون سابقا على بيت المقدس وآخر بيت وضع للعبادة المسجد النبوي وهذه هي المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال الرحال, الرحال إذا قلنا لا تشد لا تشد الرحالة وإن قلنا لا تشد الرحال فيبضم إلا إلى ثلاثة المساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأخصى ومن فوائد هذه الآية أن تقدم المكان في العبادة له أثر في تفضيله قوله إن أول بيت وضع الناس الذي بكه هذا المراد به التفضيل ولهذا قال العلماء إن المسجد الأسبق في إقامة الجماعة فيه أفضل من المسجد الحديث فإذا كان حول الإنسان مسجدان أحدهما قديم والآخر جديد ولم يتميز أحدهما عن الآخر بفضلة أخرى فإن القديم أفضل من الجديد لت... لسبقه في العبادة فيه ومن فائد هذه الآية الرد على بني إسرائيل وهو أن محمد صلى الله عليه وسلم بعث من البلد الذي فيه أول مسجد وضع للناس، ووأم بيّو بن الصيل بعثوا في بيت المقدس، في بيت المقدس، فيكون في هذا رد عن اليهود الذين يقدسون بيت المقدس، وكذلك النصارى الذين يقدسون. فقيل لهم إن الكعبة التي بعث منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من بيت المقدس. ومن فوائد هذه الآية أن من أسماء مكة بكة ولها أسماء كثيرة ذكرها من تكلموا في تاريخ مكة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذا البيت مبارك وسبق لنا بيان بركتي لقوله مباركا ومن فائدها أن هذا البيت هدى للعالمين يعني أن الناس يهتدون به بما يقيمونه من الشعائر أو يهتدون به حيث يتوجهون إليه في صلواتهم ومن فوائدها هاتين الآيتين أن هذا البيت فيه آيات مبينات <تصفيق> قرأنا هذا قرأنا قل يا أهبر الكتاب الله إِلَٰهَكُمْ إِلَٰهٌ ما لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عن سبيل اللَّهِ, آمن عوجا وأمين الله مَنْ آمَنَ فَتَكُونَ وَأَنْتُمْ مُنْكِرُونَ وَمَا اللَّهُ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَاللَّهُ يُرِيكُمُ من الذين أوتوا الكتاب يعذوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصر بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم <تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أظن أننا لم نأخذ الفوائد، ها هل لهم قال الله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين يعني أن من حج البيت عند الاستطاعة فقد أدى فريضته ومن كفر يعني فلم يحج فكفر هذه الفريضة ولم يقم بها فإن الله غني عن العالمين عن كل أحد لأن المراد بالعالمين هنا من سوى الله فهي كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين وقد يطلق العالم على بعض الأفراد بعض أفرادهم مثل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فإن المراد بالعالمين هنا الإنس والجن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرسل إلى البشر إلى البهائم وإلى الملائكة وإنما أرسل إلى الإنس والجن فقط فالعالمون تارة يراد بها ما سوى الله وتارة يراد بها بعض منهم حسب ما يقضيه السياق والمعنى، وقوله فإن ومن كفر الجمل هنا يحتمل أن تكون اسمًا موصولا وأن تكون يعني يعني من يحتمل أن تكون يا بخاري خاري اسمًا موصولا ويحتمل أن تكون شرطية أما على كونها شرطية. فالفاء في قوله فإن الله غني على العالمين رابطة وإنما احتاج إليها لأن جواب الشرط جملة اسمية وأما على كون من اسم موصولا فإنما وقعت الفاء في خبر في خبرها لأن الاسم الموصول مشبه للشرط في العموم فيعطى حكمه يعني والذي كفر فإن الله غني عن العالمين وفي قوله غني عن العالمين إظهار في موضع الإثمار لأن مقتضى السياق أن يقول ومن كفر فإن الله غني عنه كما في قوله تعالى في آية أخرى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر فهنا قلاني عن العالمين والإظهار في موضع الإضمار ذكرنا أنه يفيد عدة فوائد منها إرادة, العموم منها إرادة العموم لأنه لو قال فإن الله غني عنه لم تفد في العموم ما أفاده قوله غني عن العالمين ومنها الإشارة إلى أن هذا المكن هذا ال... الذي وضع فيه الظاهر موضع المضمّر من هؤلاء العالمين منها العالمين يعني أن الله غني عن كما أنه غني عن جميع العالمين ومنها لكن لا يستقيم هنا يت... آه... القياس عليه في العلة والمعنى الذي أفاده هذا المضمّر هذا الظاهر الذي أفاده هذا الظاهر في هذه الآيات وأظن من قوله إن أول بيت إلى من فوائدها هاتين الآيتين أولا أن أول بيت وضع للناس للعبادة هو الكعبة الذي في مكة. ولايته في ذلك صريح وبعده بيت المقدس والثالث المسجد النبوي. ومن فائدة هاتين الآتين فضيلة هذا البيت بكونه أول بيت وضع للناس. ومن فائدها أن الكعبة معظمة عند جميع المسلمين عند جميع الناس. عند جميع الخلق لأنه إذا كان أول بيت وضع للناس فسوف يعظمه الناس ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن القبلة هي الكعبة لليهود والنصارى والمسلمين وجميع أهل الأجيان كما ذكر الشيخ الإسلام من تيمية رحمه الله ولكن اليهود صاروا يتجهون إلى بيت المقدس والنصارى صاروا يتجهون إلى المشرق وهو من جملة ما حرفوه من دينهم وإلا في الأصل أن الكعبة قبلة لجميع الناس ومن فوائد هذه الآتين الآيتين أن الناس لابد لهم من بيت يجتمعون عليه وتهوي قلوبهم إليه ولهذا وضع الله لهم ما كان بمكة ومن فوائدها أن من أسماء مكة بكة ولها أسماء عديدة أكثر من هذا ومن أراد الإطلاع عليها يرجع إلى الجامع اللطيف في بناء البيت الشريف أو نحو هذا العنوان أو يرجع إلى أخبار مكة للأزرقين ومن فوائد هاتين العادتين أن هذا البيت مبارك مبارك قدرا ومبارك شرعا وقد مر علينا في التفسير بيان وجوه بركته ومن فائد هاتين الآيتين أيضا أنه هدى ومنار للعالمين يهتدون به ويهتدون إليه ويأمونه في عباداته وقد جاء في الحديث القبلة الكعبة وقبلكم أحياء وأموات ومن فوائدهما أن في هذا البيت آيات بينات ظاهرة لكل أحد منها مقام إبراهيم ومنها أن من دخله كان آمنا ومنها فريضة حجه على جميع الناس فإن هذه كلها آيات تدل على أن هذا البيت أشهر البيوت كما أنه أول بيت وضع للناس ومن فوائدها هاتين الآياتين أن الآيات كما تكون شرعية تكون كذلك حسية كونية كما في هذه الآيات التي ذكرت للبيت العثير ومن فوائدهما التنويه بفضل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله نعم مقام إبراهيم لأن القول الراجح أنه ليس المراد بمقامه الحجر الذي كان يقوم عليه عند بناء الكعبة فحسب بل كل مقاماته في مكة وما حولها من المناسك ومن فوائد الآيات الكريمة الآياتين الكريمتين وجوب تأمين من دخل المسجد الحرام تقول هو من دخله كان آمنا وقد حرم النبي عليه الصلاة والسلام أن يسفك في مكة دم، وأن يقطع فيها شجرة، وأن يختلخ، وأن ينفر صيدها، فضلاً عن قتله. إذا رأيت الصيد في مكة على شجرة أو في فرجة، فإنه لا يجوز لك أن تنفره منه. لا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينفه كل ذلك من باب توطيد إيش الأمن من باب توطيد الأمن في مكة فإن قال قائل ما تقولون في قتال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة فالجواب أن قتال الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل مكة من أجل توطيد أمنها لأن أهل مكة صاروا يتحكمون في البيت ولهذا منع الرسول عليه الصلاة والسلام من أداء, أداء العمرة في غزوة الحديب فكان في هذا الإحلال الذي أحله الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك النهار كان فيه مصلحة لتوطيد الأمن في البيت وحمايته من الظلمة كما قال الله تعالى وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلم وأيضا فإن هذا الإحلال ليس إحلالا مطلقا بل هو إحلال مقيد وشفيه ساعة من النهار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أحلت لساعة منها وإنها لن تحل لأحد بعدي فقد كان القتال فيها محرما، ثم أحل، ثم عاد تحريم إلى يوم القيامة. ومن فوائد هذه الآيتين أن حرمة المسلم أعظم من حرمة البيت، حرمة المسلم أعظم من حرب من حرمة البيت. فالذين ينتهكون دماء المسلمين وأموال المسلمين أشد من الذين ينتهكون حرمة البيت عند الله لأن حرمة المسلم أعظم عند الله تعالى ودليل ذلك أن القتال في مكة محرم ولكن الله قال فإن قاتلوكم, إيش فأقتلوهم, إن قاتلوكم فاقتلوهم فلما أرادوا هتك جماء المسلمين وقاتلوا المسلمين أمر الله بقتلهم أمره بقتلهم مع أن في قتلهم انتهاكا إيش لأمن البيت لكن لما أرادوا الاعتداء على حرمة المسلم وبيحد الدماؤهم ولهذا تجدو تجدون الآية الكريمة على القراءة المشهورة إن قاتلوكم فاقتلوهم ولم يقل فقاتلوهم وإن كان فيها قراءة فقاتلوهم لكن المراد قاتلوهم حتى تقتلوهم والقتل أبلغ من المقاتلة القتل أبلغ اقتلوهم لأنهم هم الذين انتهقوا حرمة البيت فلم يبق لهم حرمة ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب حج البيت على من استطاع إليه سبيلا لقوله تعالى ولله على الناس ووجه الوجوب أن على كما قال أقل ظاهرة في إيش؟ في الوجوه. ومن فوائد هاتين الآيتين أن الحج لا يجب على غير المستطيع. تقوله من استطاع إليه سبيح. وسبق لنا أن الاستطاعة تكون بالمال والبدن وبهما جميعا يعني بالمال أو البدن. أو بهما جميعا على ما سبب ومن فوائد هاتين الآياتين بيان رحمة الله عز وجل حيث لم يفرض على عباده ما كان شاقا عليهم ولا يستطيعون لقوله من استطاع إليه سبيلا ومن فوائد هاتين الآياتين أن من لم يحج فهو كافر لقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ان كفر فإن الله غني عن العالمين واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الكفر هل هو نوع من الكفر أو هو الكفر المطلق على قولين لأهل العلم وهما روايتان عن الإمام أحمد فعلى القول بأنه الكفر المطلق يكون من ترك الحج وهم استطيع مرتدا خارج عن الإسلام يستتاب فإن تاب وإلا قتب وعلى الثاني أن المراد بالكفر هنا نوع منه فإنه لا يكفر فإنه لا يكفر وهذا القول هو الذي عليه جمهور أهل العلم وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو ظاهر ما روي عن الصحابة قال عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة وعلى هذا فيكون الكفر هنا نوعا من الكفر فقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتالهم كفر مع أن قتال المسلم لا يخرج من الإيمان